إنا بحمد الله بحمدنا بمننا هو الرحمن علما القرآن فلا خزي من عنا عندما هو البيان وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي من علينا بنعم الإسلام والدين والقرآن ثم نشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. السدير في راعيه القرطان صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه الذين اتبعوا كما سمعوا فطاعوا ان تسرد خدمه الاسلام والقران اما بعد فيا معشر المسلمين انني اوصيكم نفسي اولا بتقوى الله عز وجل ووضع عليه والتمسك بسنه ليس وقت الايمان عمر الله سبحانه بطولك اطلب ما وهي ان نكمل الكتاب واقم الصلاة فدراسه القران الكريم شجره الضاء قلوب عند الله في دوتك وهي من اوامر واحكامه فاعن الله سبحانه وتعالى على من كن لاطوه فينا وذاتك يذكره حقا وتلاوه يكلون آيات الله هنا الدليل وهم يجدون كذلك من على هذا المؤمنين رب العالمين يخدي الله قراء القرآن الكريم مناجاة العبد من العالج وهي تجلب الشعر الخيارات والخيارات والزركان والسعادة والسرعان قراءة القرآن ترفع الصيحات والمعنات الدواء الشفاء من الأمراض القاهرة والقنا أخبر القاصي المستور النبي المصطفى رب الله عليه وسلم في ذلك بقوله عليكم بشنفاعين القرآن والعقل فأخبره سبحانه في قوله والنزل من القرآن ما هو شفاعه وعند الله مني تمعنا يا شباب المسلمين لا قراء ولا سمع فإنها تضيّر الله فالناس في الهفوات ولا نقرأ ولا ننفع كلاماً حقاً كلاماً يضاعف العزاء وفيه نره ما خطفكم وفيه نره ما بحثكم وفيه عظم من قرينكم فجعب الله جاء في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم تعالى ذو القرآن بني نفس محمد بيته اوه اشد تفلقك من السرر في غفارها فعن الضجم الماضي ان يجبنا على تلاوة القرآن وعلى تلاوة كلام حالتها ويجح لها عرضا لتفتل وعياته ويستقذها ورثا وذكرا ليلة ونهارا ورثا ونهارا ان تسمى الله القرآن ذكرا تذكروه بجعوته بجعوت كلامه فهي من أفضل الأذكار وإي من أعظم القربات إلى الله عز وجل وثابت قذاء النهار وقذاء روحانه أنزاه الله تعالى على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض فعن ابن مسؤول رضي الله صلى الله عليه وسلم عنه أنه قال القرآن الله بعد فعلوا مذبت الله لما اختبعتم نذب لله التوذيغ لمن يعلمه ويرضع فيا رمة الإسلام وصيق المنف فيهرنا اتمنوا انفسكم على فراه في القرآن الكريم حتى لا يخلو يوم من السيلان وره وآسى عثمان ابن الله عنه ونضاعه يقول الله إني لأمره أن لا أنظر في المصحب في يوم عامة القرآن من عقاب الله وإحساس الموضي وهو لعبد الله النفي طرقه بيه الله طرقه بأيديه ويقفه قضل تداوته أن بالهزم الثالي والقارب المعافل يقاط لهم يوم القناة تطرق وارتسي وارتسي وارتسي وارتسي وارتسي وارتسي بالجنيا فإنها من خلصة عندها أخر آية تأخر الله صلى المسلمون في قوله كما كنت المغفر في الدنيا حيث ومع الله عليه ورحمه وربنا هو مع تفضيله يعني مع تضيين الحروف والتجمال وتجريدها مع حس الوقت والوقت وحسن بالتزاع والرعادة مع التحديد والتنسيق والتعزين ألا العلو في لغة الظرهانة من حماليكم وتهاليكم كل فعند ذلك حتى القرآن المذود والعبان الرماني إن ذلك حاله والله العظيم والله العظيم هو خير كثير لا بيجل في ذلك من هذا أكثر من قول صلى الله عليه وسلم سيجلنا ما قاله كتب محمد رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم خيره من عند القرآن وعنه وربنا الطهاني وأن أخذ القرآن حيركم من قرار القرآن والأقرآن وذلك من قلوباً ومحموداً إنت الله سبحاناً كونوا ربنا بيجين بما كنتم فعلموا الجهاد وبما كنتم تبروتهم اللهم أعيننا اللهم أعيننا على فلاوة القرآن أنا هزيلي وأنا هزيلي وأنا هزيلي على هذا الذير وعلى على الزهر الذي يرطيك عنا ويطفبنا إليك يا الله يا رحمن اعني يا رب العالمين اقدر قولي هذا التضرع الله ولك ولكم شيئ في السمع في كل ذنبك اصغي انت فقط اقول لك الحمد لله بالله في احمده ونستعيده ونستغفره ونؤمن فيه ونتوفر عليه ونعوذ بالله من شرور ينفتنا ومن سيئات عالنا من يدلله فلا مضفله ومن يقلله فلا آلي له ونشهد والله لأهل الضغط وحته لا شريك له ونشهد وأن نسجدنا محمدا عبد الله واصوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأذبعه أجمعين اما بعد سلام عشر المسلمين يقول سبحانه وتعالى يا ايه الذين عاموا اشتبته الله فاكولوا مع صادثين وقال تعالى اصبرا ونامرا إن الله وملائمته يطلون على ثبث يا ايه الذين عاموا قلوا عليك واتسلموا تسلينا وسلم وبالح على سجلنا محمد وعلى, وعلى آله وصحابه وأشباهه وأذباهه وبالفجاهه يزمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بثل في الجنة وعمر في الجنة وعطمان في الجنة وعلي في الجنة وفلحة في الجنة والزباير في الجنة وعطى الرحمن بنحاو في الجنة وتحكم الزين في جنة وتحكم أعيب الغاء في جنة فأبو عبيت أعيب الجواح في جنة رواسل من الزين لرحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم في منافع يا أصحاب كل كلهم حدود أصحابي جنهم فلأيدي اعتذيتم اعتذيتم وقال الله سبحانه وتعالى في شامل فضي الله عنهم ورضه عنهم قلالك يحب الله ألا إن حزب الظالم والمزحون ألا إن حزب الظالم والغالمون اللهم ارضعنا معه برحمتك يا رحمة رائمين اللهم أزف بين قلوبك الثرين وأطلع ذات بينهم وأقصرهم على عدوهم وأحدودهم اللهم احفظ الأمة اللهم ارشد عن هذه الأمة في أنحاء العالم كله اللهم يسبهم عمرهم اللهم احفظ أنهزه وأنواله وقاولنا ووامتنا وواما اذا مديريا الله اللهم يسر لنا اللهم ساعدنا على امورنا وجميعا اللهم بالغ فيما وذخت اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بالشر والسوء فاجعله شر وسوء وحير يا سبعش المدير انك على كل شيء قدير اللهم حول الحرام الى اللهم اجعلنا في حظيمه ودلت كريمان اللهم اتقي قلوبنا واتق قلوب المسلمين والمسلمات تعظيم الحاضرين الشريفين وتعظيم شاعراتك يا الله يا رحمان الله تبارك الرحمن تعيد هو اللهم اصلح لنا في امور حياتنا وارزقنا في عبادك الفالين اللهم ارزق صحبة الطائعين واجعلنا من عبادك الطائعين الله اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين والمصرينا واغفر لنا ولوالدينا ولاتبابنا وللذين هاجروا ولذين تشعر كنا وادينا وذوانا ولاصحابنا ولنحفظنا ولمن اوصانا والرحمن ولي احسان علينا و ابو امر بالشيء المؤمن والمؤمن بارس من ورثنا الاحياء والاموات انك ترى الطير يطير خشيه تعالى ربك الذي سما من رسول حتى كنت تتكترون تذكروا من أذكركم تذكروا لي ولأذكركم الله يعنى ونحصرهم. الله الرجيم يسدع لله ما في السماوات وما في الأرض الملك العطوة العزيز الحكيم المؤمنين عند تقوىهم ينهون عن الفحشاء والمنكر يذكرون بالله no <laughs> ni ni ni ni ni Perdão Irmã ولا فوق الدم شي دومي او صير على السن only as he knows to <laughs> الله <سؤال> من مصر والسلام وذلك على سبيلنا محمد وذلك على سبيلنا في السنة حسنة رموه من دعوه وفي حسنة رموه وطرنا عندنا رمسنا رموه أبنا لا ترسل صلوباً هدعنا إن هديتنا وهدنا من ذلك رحمة لإنك هم ستشوى